تقوم بعض المؤسسات باستخدام عمال مسيحيين وبوزيين وكوريين من غير المسلمين وعمال يدعون الإسلام في البطاقة فقط ويخالفون الإسلام لماذا لا يمنع أصحاب المؤسسات من استخدام هؤلاء العمال المخالفين لشريعة الله وأنتم تعرفون ضرر هؤلاء على ابناء المسلمين أنا أتقدم جواب عنه السؤال عن جنوات الملط قدم جواب عن هذا وأن أولاة الأمور عزموا على إبعادها أولاء وأن يخفى من شرهم وأن تنهى عقود من لا ضررت إليه ويؤتد عنهم العمال المسلمين وصلت أوامر لمنعه المربيات الكافرات والخادمات الكافرات والشيخين الكافرين ونسأل الله يعين على تنفيذ الأوامر ويوفق الدولة لمن به من كل خير ويعينها على ترك الشر ويوصح على البطالة والوادي تابعة النصائح مع أولاة الأمور وتدخيرهم بهذا الأمر والواجب على المؤسسات يتقوا الله ويحذروا استخدام الكفار الواجب على المؤسسات أن تبتعد عن استخدام الكفار وان تستخدم من تحتاجه لهم من المسلمين وأن تتحرى أيضا حتى في المسلمين لأن معظم نلقى لدائي الإسلام ويسا كذلك الواجب عليه أن تتحرى استخدام عمالها من هو معروف بالإسلام حقيقة وأن تحذر استخدام الكفار لأن هذه الجزيرة العربية لا يجوز أن يبقى فيها دينان. كما أنها أنه الناس والسلام وامر بيحران المشتكين من هذه الجزيرة فلنست هذه الجزيرة مثل مصر والشام والعلا هذه الجزيرة لا خصوصية لا يجوز أن يبقى فيها دينان ولا يجوز لأرباء المؤسسات وأصحاب المقاولات أن يستقلوا كفرة ويجب عليهم أن يحذروا ذلك وأن يتقوا الله ويتعاونوا مع الدولة فيه ترك هؤلاء ولا فرض أن الدولة احتاجت إلى كثير من المتخصصين أو طباء أو مهندسين أو ما أشبه ذلك فليس له يحتج بالدولة بل يجب أن يحضروا ما حرم الله ويمتعدوا عن ما حرم الله ولو فرض أن الدولة فعلت ذلك الشيء الذي منعه منهم فعلم يتقوا الله وإن فعل غيرهم ما هم منه بتركه فقد يقول لغيرهم عذر وهم ليس لهم عذر وإذا عاص غيرهم ليس لهم يعصوا الله عز وجل فإذا أنت أن هذا لا يجوز فعليك أن تحذره وإن فعله غيبك عليك أن تحذر ما يحرم الله عليك ولا تحتج بالناس الآخرين فإنه لا يضرك عملهم إذا هداك الله واستقمت وأديت الواجب وأمثل المعروف وانهيت المنكر وهذا في الحقيقة أمر العظيم وخطيب ولكن حب المال والحرص على الأجون الرخيصة وعادل البالات بمر المسلمين هو الذي حملها على استيراد الكفرة لأنه ربما كان بعض كفر أرخص من بعض المسلمين أو بعضهم يقول لأنه يستمر في العمل ما يصلي ولا ولا ولا شاء الله الآخر فالحاصة ان هذا بلاء كبير يجب على أصحاب مؤسسات المقاولة يحذرونه ويبتقوا الله ولا لا يستقدموا أبداً إلا المسلم هذه الجزيرة كما أن هذا الدولة الله أن تنتزم بهذا وأن تعين على هذا وأن تمنع استخدام كفره إلا للضبرة القصوى فيما لا تستهل الدولة عن لنبيع المسلمين